Le sahib indara gharam براسي وعيني يا بيتك فكفي بالله بعيش والفين كيلو بنخلي وبعيني والفين نقطة والفين مركز وتفتيش والشوق الحملة والبلغ في مركز وتفتيش والشوق حمله والبلاغ الوينيني وانتي تتل في نجاب الارسال تشويش والوصل شفي والظروف تحديني لكن على الله بكتب تبال على ما علم بني يا صدني بكتب القاف واطيش حال لما عن ركباني اصل ضنيني سلام للي كفها ما باني